Hatm-i Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 8 Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Velev ennena nezzelna عليهم منايكَ وَكَلَّمَهُمُّ مَا تَمَحَّشَرْنَ عليهم كل شيء غضلاً وَحَشَرْنَ عليهم كل شيء غضلاً ما كان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُمْ لِنَبِيٍ عَدُبًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُّوهُ فَذَرْهُمْ فَمَا يَفْتَرُونَ وَلِيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَى الَّذِينَ يَقْتَرِفُونَ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَتَوَيَّ اللهُ أَبْتَغِي حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي 119. وإنزل إليكم الكتابا فصلا 110. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُضِرْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ ضَلُّوا كَعَن سَبِيلِ اللَّهِ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يظن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَكُنُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَغَدْ فَصَّلَ لَكُمْ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 الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُعَذَّبُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ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 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَبُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِدٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ رُمَاةٍ ٱمْرَأً فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا حتى نتا مثل ما الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرا صار عند الله شديد ما كان غمكون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن 119. وإنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجز على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو بليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياء 111. إن الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء 119. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون 110. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل يقصون عليكم آياتي وينذرونكم نضاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا بغرتهم الحياة الدنيا 119. <تصفيق> ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهدها غافلون 110. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمد فربك الغنب ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما تعدون وما أنتم بمعهزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاغبة الدار إنه لا يفلع وجعلو لله مما ترى من الحرس والانعام نصبا فقرا هذا بالله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصب الى الله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 ليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فقالوا هذه ألعام محرث حبر لا يطعمها إلا من نشاء أنعام حرمت ظهورها، فأنعام حرمت ظهورها، فأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، فقالوا ما في قصة من ذكورنا فمحرم على زوالنا وإنكم ميتة فهم فيه شركاء سيزهن لصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا مما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وان نخل بزرع مختلفا أكله والزيت نبر مان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا نَرَىٰ ذَاتَ حَقِّهِ حَصَادِهِ فَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً فَذَكَرَ شَكُرُهُ كُنُ مِنَّا اللَّهُ فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدر مبين ثمانية أزباد من الطعم سنين ومن المعز سنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البغر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين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 119. لا طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم, خنزير أو لحم خنزير فإنه ربس أو فسقا أهلا لغير الله له به فمن قر غير ذا و لا عاد فان ردك رسول الرحيم فعلى الذين هادوا حرمناكم الذي غث وَمِنَ الْبَقَرِ بَا الْغَنَمِ حَرَّنَّا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُرُهُمَا أَوْ بِالْحَوَايَا أَوْ مَاخْتَلَطَ بِعُرُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَوْلِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَكَفَّرَطُكُمُ رَحْمَةٍ وَاسِعَة فَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنَا وَلاَ 119. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى زاعوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْحُكْمَةُ بَالِغٌ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَذَمَا شَهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُنَّ عَهُمْ ولا تتبع أهباء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعجبون قل تعالوا أتب ما حرم 111. ورحمكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا 112. وبالوالدين إحسانا 113. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 114. نحن نرزعكم وإياهم 115. ولا تقربوا الفباحش ما ظهر منها وما بطن فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك نصاكم به لعلكم تعبون ولا تقرموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا كيل والميزان بالغسق لا نكلف نفسا إلا نسعها وإذا قلتم فاعدبوا ولو كان ذا غربا وبعهد الله أنفوا ذلكم لصاكم به لعلكم تذكرون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 ثم أتينا موسى الكتابة ما من على الذي أحسن فتفصيلا لكل شيء مهددا رحمة لعلهم بلقاء رتب من وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُمْ بَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوهُ أَنْ تَغُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِفَتَيْنِ بِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا 119. <تكراستهم لغافلين> أم تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدا ورحمة فمن أغلم من, من كذب بأيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون هل يغضون إلا أن تأتيهم منا؟ أو يأتي ربك أو يأتي آيات ربك يوم يأتي دعوة آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً وننتظر إنهم <تضرون> إن الذين فرعوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعجون من فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يزى إلا مثلها فهم لا يغلبون قل إنني هَدَانِي ربي إلى صراط مستقيم من يمن ملة إذا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونشوقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 119. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 110. قل أغير الله أبعي ربا وهم رب كل شيء 111. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر مازرة أخرى 118. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفوا 119. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فلق بعض درجات يبروكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لوفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف. فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَانٍ مِّنِّي ٱتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن لَمَّا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَمْهِرْ قَائِبُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ لا نسألن الذين عُسلا إليهم ولا نسألن المرسلين فلنغصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازيره فأولئك هم فَلْيَعْمَلُوا وَمَنْ خَفَتَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَصْدُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ فَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَلَّيْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسْ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب 118. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكثر فيها فاخرر إنك من قال أنظر إلى يوم يذعثوا قال إنك من الظرين قال فبما أوضيتني لا أعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي من بين أيديهم 119. ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 110. قال اخرج منها ملؤوما مرحورا 111. لمن تبعك منهم ما منكم أجنم؟ ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقرض هذه الشجرة ولا تقرض هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بَطَنَا مِنْ سَوْآتِهِمَا فَأَطَعَا الشَّيْطَانَ فَأَخْرَجَ مِنْهُمَا عَوْرَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أن تكون نا ملکين أو تكونا من الخالدين، فقاسمهما إني لكمان من الناصحين، فدلهم ما فَلَمَّا مَسَّاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَافَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنَ التُّرَابِ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ لَهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا 117. إن الشيطان لكما عدو مبير 118. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترفذ لنكونن من قال اهلقوا بعضكم لبعض عدل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُمَارِي سَوْآتِكُمْ وَنِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْبَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ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 إنه يراكم هبب قديله من حيث لا ترنهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 119. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 110. قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه نصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هدا فريق حق عليهم ضلاله إماهم تأخذ الشياطين أو بياء دون الله فيحسبون أنهم <تدون> يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج بعباده الطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوما قيامة كذلك نفصل آيات لقوم 119. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بغن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا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 مَا وما يأتينكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي فمن اتقى فأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون 114. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينامهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لا تأخذون فيه أمين قد خلت من قد من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمبة لعنت أختها حتى إذا تركو فيها جميعا 111. قالت أخراهم لأولاهم ربنا, ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار 112. قال لكل ضعف ولا يعلمون، فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فرق فزوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين ذبوا بآياتنا واستكظوا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلقى الجمل في سن من وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غباش وكذلك نجزي الظالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّفَنَّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ الْجَنَّةِ هم فيها 119. فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فمدوءا تلكم الجنة رستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما بعد ربك حقا قالوا نعم فأذن فأذن بينهم إلا عنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعون هابجا وهم بالآخرة كافرون وَثَيْنِهِمَا حِجَابٌ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَكُم مِّنْ سِيمَاهُمْ وَمَا دَلَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُم لَّمْ يَدْخُلُوهَا بَعْضُهُمْ يَتَنَاعُونَ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 مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ آتُونَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهبا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم أنساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون بَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْثِيرَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْثِيرُهُ يَقُولُ الَّذِينَ حَسُّوهُ مِن قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَبَعَ عَلَى الْعُرْشِ يُوشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَأْبُذُهُ حَفِيظًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 112. إن رحمة الله غريب من المحسنين وهو الذي يرسم الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا سغالا سغناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا 119. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 110. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاس عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قلبه اننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين وَبَلِّغُوكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي مَا أَنصَحُ لَكُمْ مَّا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَذَ عُجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمُ الذِّكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَهْبٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ما أوررنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عبيد وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 112. أفلا تتقون 113. قال المبأ الذين كفروا من قومه 114. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 117. يبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 118. أبعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من لاعتق من حن وزادكم في الخلق بسطه فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجتنى ليعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا 119. فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين 110. قال قد بقع عليكم من ربكم رجس وغضب 111. في أسماء لله بها من سلطان فانتظروا ان من عنكم من ينتظرين فانجينا هو الذين نعاهو برحمه منا لقد قطع مابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا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 فذوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها وَلَا تمسوها من سوء، فيأخذكم عذاب أليم. فذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عادٍ. وَتَذَرُ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ الشُّهُورِ هَضَابًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ تَمْثَالًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال الذين استكبروا إما بالذي آمنتم به كافرون 110. فعظروا الناق تبعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعلماء من المُسلين، فأخذت الرعب فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثمين، فتولى عنهم فقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب إذا صحت لكم، ولكن لا تحجون الناصحين. فَلَوْ قَالَنِ قَالَنِ قَالَ بِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّمَا كُمْ لَتَأْتُونَ الْجَالِشَحْوَةَ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ 119. بل أنتم قوم مسرفون 110. وما كان جذاب قومه إلا أن قالوا أصردوهم من قريتكم إنهم أناس 111. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 112. فأمطرنا عليهم نطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 113. وإلى مدين أخاهم 111. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 112. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض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 فاذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به بطائفة فطائفة من من تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهم ذا خير حافظين صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik